وعلى الأرواح التي حلّأت بفنائك وأنا خلّت برحلك عليك مني سلام الله أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا قطي عظيما يا غريب يا مظلوم كربلا لم أزال في أسان وقلب كئيبي وحدادي طول المدى لحبيبي ذلك المخلص الذي نعلى فوزا حين لبى الطف صوت الغريبين وافى من الحسين كتاب أن أغثنا بنصرتين من قريب قد نزلنا بكربلا فعجل قبل يوم النزال يا ابن شر وبادر بسرعة لا توانى شر وبادر بسرعة لا قبل يوم النزال يا ابن النجيب حينما ابصرت عينه الكتاب تجرى دمعه دمعه فم خده مسكوب نصا بولدي ربت البيت وادنى جواده للركوب صدان كربلا بعزم وحزم ما ثناه ما ثناه العنايا وطول الدروبيين الى ان اتى فشهد صبططام مسلمان بدمعه المسكوب لاثمان كفه الشريف بعشق يقبل يدي الحسين عليه السلام وبعطفين من الفؤاد يقول لأ الحسين هذه رايتك وهذا لواك يا شيخ الأنصار اتناوى الحبيب العليم من شف الشفية هزى بيمين وقال طابت للم ايه ما شاء الله عليك تحفظها انا عايف حياتي والآل أجلك. تشهد صناديد الحرب عند الحرب ان موت بمع الزولان عيش بطاعة يا ابن الرسول ولو طاعتك فرض علي واو يلا تريدي تعاهد والله يا بن بنت النبي هلاك والخطيء بالنار احرج وذروا اعظامي بالهوى وتال انثروا 70 مره الفعل اجري على يلا يلا ويا حبيبه والله يا ابو ما فارقتك عيدها بوحدك والله يا روحي ومالي والاهال كل هفل وين الشيعة كل شيعة اكتفنا ولا تهتكع والتفات لاصحابك دمعة تجري قلهم يا فرسان الحراب كلكوم تسمعوا باج ربع العرصاء يثور الحراب وليكن سعادتكم بني عاشم يحملو الا بعد ما ننفني كلنا سوي جلل البطل عبا اسماء ترضى يا ابناء و بخون والحرام كلا وان جاء انصار الحرام يد قدم علمنا منشور بيدي واخوتي التمشي الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يسأل ما ويعطيها الرسالة ويقول عجل بنصرتنا ولا تتأخر زوجته تشوفه يبكي دموعه على خده لم تبكي؟ قال هذا رسول الحسين جاءني بكتاب يستنصرني فيه الحسين قالت له ما أنت صانع قال ما لي وللحرب هات ترملين تتيتم أولادك قالت له حبيب أتترك ابن بنت رسول الله وحيدا ولا تنصره والله لئن لم تذهب إلى نصرة الحسين لأأخذن الولد والغلام وأذهب بهما إلى نصرة ابن الزهراء قال الآن اطمأن قلبي الآن أقدر أروح وص هل مرأة على أولاده ها وودعهم وجاء يوصي ولد يقول ستراني بعد ايام في الكوفة رأسي معلق بلبان الفرسها خليصير عندك استعداد لاستقبال هذه المصيبة وادعوا ليد حبيب مدمع بخديسي صاحبي اوداعة الباري ترحان الرحيل وان يا ابني المسيه قاصد لطف كربله ارد واشتري وي مع جملات على يا وبعد ايام برسل لك فاضله راسب المخلات والدام من صغر نحري سي وانا يا ابني ارض روح الكربله لا يا بطلب اطلب المفاخر بشتري فيها وببيع وبعد ايام بنجي لك يا وليدي جميع انا والعباس والاكبر علي فارس الخير صعد على صهوة جواده وجاء الى كربلاء وقد قسم الحسين الرايات وعزل رايها سالا اصحابه لمن هذا قال حتى ياتي صاحبها ما اتم كلامه واذا بالغبره سارت من جهه الكوفه قالوا سيدي نرى غبره من جهه الكوف فقال قوموا واستقبلوا الشيخ حبيب. خرج الحسين مع اولاده واخوانه لاستقبال حبيب لما وصل حبيب ترجل من على ظهر جواده وجاء عند الحسين جثى على ركبته واخذ التراب الذي بين رجله وهو يشمه ويقول هذا تراب الشهادة قام يقبل يدي الحسين وهو يقول السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزعرى وعليك السلام يا حبيب ورحمة الله وبركاته سمعت زينة ابعاء بصوت سلام ورد سلام وتحايا نادت بعلي الاكبر بني علي من جاء الى نصرة الغريب قال لها عمنا حبيب قالت أبلغ عني السلام جاء الأكبار ينادي عم حبيب عمتي زينب تبلغك السلام فنادى من أنا حتى تسلم علي ابنة الزهراء انا ابني ايايا وتسلم عليا بنت المرتضى حامل حيايا يا, يا, يا, يا, يا مدلله عباس ابي عبد الله اذا لي على فخر المخدرات زينب اذن له الحسين جاء خلف الخيمه شوف ايش قد ما البيت جذع على ركبته ونادى السلام عليكم يا اهل بيت النبوه وموضع الرساله ومختلف الملائكه ومهبط الروح اه ا آه اهل وجدك يا زينب يوم تركبين على جمل ظالح بغير وطاء ولا غطاء وعليك السلام يا حبيب اخبرني ابن والدي انك تقتل ويقطع رأسك ويعلق بلبان الفرس فتضربه بركبتي اجركم الله لما كان اليوم العاشر نادى الحسين عليه السلام يا ابن سعد عنا نصلي لربنا ناداه الحسين بن نمير صل يا حسين فإن صلاتك لا تقبل نادى حبيب أصلاة ابن رسول الله لا تقبل وتقبل صلاتك يا ابن الخمارة أبا عبد الله ائذني بالقتال حتى اصلي مع جدك رسول الله اذن له وصعد حبيب على صهوة جواديه واتجه نحو فاقبلت عليه الرايات زعفت عليه الصفوف حتى قتل على كبر سنه ستين فارسا فبينما هو يقاتل كمن له الحسين ابن نمير من خلفه رافعا سيفه فاتحا باعه ضرب حبيبا على رأسه. ايوه حبيبا. سقط على النار مناديا ان ادركني يا حسين جاء الحسين الى مصرع رحماك الله يا حبيب لقد كنت عالما تختم القران في ليلة واحده شو حبيب توسدت غبرا شي صبرني على فرقاك تخليني وحيد شلون قلب يا قلب انعاك ولي تتركني وحيد شلون يا شابة تقو ايمان وابو اليمان يا غريبي يصير والله يصير حاير وسطة العدوان حاير وسط العدوان وانا ادرب فرد لا لا اشوفك تختم القران شي يقول للحسين يقول لا يا وحق شي بتقدر ترجع لا تروح عني يا حبيب وحق شي يا بتقدر ترجع انا ابشيك وانا واهلي وقلبي من الالم يغلي يا حبيب ها نتفجع عليك يا حبيب وقلبي من الالم يغلي بعد شي يقول للحسين يقل لي وجهك من اعاين بي اذكر جدي المختار واذكر عشرتك وياه وابوي حادر الكرار بس تفجعني لي نذكر عصرة أمي والمسمار بس تفجع من اذكر عصرة امي والمسمار تذكرني بألم عصره امي فاطمة الزعرى واذكر عينها الحمرى وانا ادري عليها تنور لانك تدرى عنا هنا مسح عنا الدم لنا حبيب تكلم باحزان شي يقول حين طحت على الغبرة. انا من ظهر الاحصان سجان بكاه سهل اوفى ابوك المصطفى العدنان ومن شفته قدامي ايوه ابوك المرتضى قبالي ايش يسوي ماسك صفحه اعمالي جايب صعيبه اعمالي وياه وشوف المرتضى قبالي شايل صفحه اعمالي يقلب الشر يدالي بنصرة المظلوم وعليك تظلل الاملاء. لكن الفجع نيوزاد. هذا حبيبي يقول شفت الزهر بالاوجاع. جت ويا رسول الله ويا امير المؤمنينها ولي بدايه والي بدايه بايدها الناها تمشي ماسكه الاضلع شو تقول لي تقول لي يا حبيب بشار وانا مدد على القاع يقول شفت حالة عند الزهرة اثاري هات نوحا لك توصيني اسلم لك وقل للأسمع لبك وقبل تجيني للمصرع كانت بشفع الاعداء ابها يا ابا عبد الله وصتني الزهراء اقول لك ها توصي بزيانبك يا حسين توصي توصي بزيانبك يا حسين لا تخليها دون رجال اعرف القام ش تسوي منت توسد بالرمال والله بالرمال عليها تشعل النيران وجروها للقصر بحبال والله بحبال وان غيرتكم خيال المحد يشوفه خيال المحد يشوفه تظل زينبك مكشوفه تطب الشام والكوفه الله اكبر اوالي تطب الشام والكوفه ويشتموا بعد عنك يا ويلي يا وضربوها بعد عنا بيت الدعاء واسألك الدعاء الله يقضي حاجتك يا صادق سويد ها. ولي ولي ها يمدللت حادا من بعد الكفيل تروح مقطوعين شفانا وعلى شاط النهر مطروح يخلي ابا لمحامي وعلى حد زايدت لجروح وعلى التال تحشمكم وش تقول مو كنت تحت مب ظلكم مو زي انا انا خدكم تضلون مع الغبره وعليكم تلطم الافلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج وسئل له المخراج واجعلنا من أتباعه وأعوانه والذابين من بين يديه وتحت لوائه اللهم احفظ شعة امير المؤمنين فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية سيم الوالد العزيز ابو احمد اللهم داوه بدوائك واشفه بشفائك يا ارحم الراحمين اللهم والمسببون تقبل عملهم وأوسع في أرزاقهم واقضي حوائجهم وارحم موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وللجميع نعدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات